و ا ص ي ر م ع ص ي ل ك م ا ي ا ل فالتصوير مع الكتب تصوير للرجوس كتب ما د ر ي ش المقصود صور ومواضيع امم م ا صور ومواضيع ه صور ومواضيع م و ا اشرح ل ه ا ل م و ل و وشو ها التصوير ما يجوز إلا للضرورة التصوير ما يجوز إلا للضرورة لا مع القطة ولا مع السلاب ولا مع الذئاب ولا مع أي شيء نعم